بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من دام ملكه سبحان من لا ينبغي السجود إلا له سبحان من تفرد بالبطاء والملك ماذا سنقول إذا قال الله تعالى أين الذين كانوا يتسامرون معكم في الليالي أين الذين أطاعوكم في المعاصي أين الذين تركوك بين يدي الله الجبار لا يمنعكم منه شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد أما ذكرتم في ذلك اليوم يوم يتساوى فيه العباد لا غني ولا فقير لا ملك ولا وزير يا ملوك الأرض ملككم سيزول يا سلاطين الأرض سلطانكم سيتحول قوتكم ستنتهي الكل عبيد لله جل جلاله لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لا يخفى عن الله لا يخفى عن الله منهم شيء من الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوما آزفا إذ القلوب لدى الحناجر اذلهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كضمين ما للظالمين من حميد ولا شفيع ولا شفيع قاع يعلم خاؤه أعين وما تخفي الصدور أتدرون ماذا يصنع العبد إذا ناد الله على النار أتدرون ماذا يقول أتدرون بماذا ينادي ينادي بالويل والثبور ينادي ينادي على أرض عرصات القيامة يا ليتني يا ليتني لم أفعل الحرام يا ليتني لم أزني يا ليتني لم أجلس مجالس الغيبة والنميمة يا ليتني لم أخذ بالمحرمات في الفضائيات يا ليتني لم أشرك برب أحدا يا ليتني لم أسمع الغناء من المغلين والمغنيات يا ليتني لم أتلذذ بالحرام يا ليتني لم أخنق يا ليتني لم أشغر من أولياء الله يا ليتني لم أنظر إلى النساء المتبرجات والمذيعات الفاسقات يا ليتني لم تك الصلاة يا ليتني حافظت على الصلوات يا ليتني صمت في الهواجر يا ليتني تهجدت بالآيات يا ليتني ذكرت رب الأرض والسماوات يا ليتني كنت نسيا منسيا يرون الملائكة لا بشرا للمجرمين يوم يرون الملائكة لا بشرا يوم مئذن للمجرمين ويقولون حجرا محجورا محجورا لقد إنبنا ما عملوا من عمل لقد إنبنا ما عملوا من عمل فجعلنا فجعلناه هداة أم ثراء فجعلناه هداة أم ثراء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أصحاب الجنة يوم مئذ خير مستقر وأحسن وقيل ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزيل المناك تتأذيل الملك يوم مئذ الحق الرحمن يوما على الكافرين عسيرا ويوما يعظ الظالم على يدي ويوما يعظ الظالم يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وينتا ليتني لم اتخذ وانا من لقد أضلني عن الذكر بعد ابتداء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 وكذلك جعلنا لكم من نبيين عدو من المجرمين وكفّى بربك عاديو ونصيرا. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.